فبما رحمة من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فاض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله Zdjęcia <towoklin>